والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعوذن في إِنَّ دِينَنَا فِي الْمِلَّةِ الْقِدَمِ بَعْدَ إِذْ نجانا وما يكون لنا أن نعود فيها وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَلَمْ تَرَ كَمْ ربنا افتح بيننا وبين قومنا في الحق وأنت خير الفاتحين وَقَوْمَ لُوطٍ مَنْ لَؤُلَذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُم شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا فأخذت هم رجفت فأسبح في داري جاثمًا الذين كلبوا شعيبا كأن لم يظنوا فيها الذين كلبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فَأَمْرُ اللَّهِ إِنَّهُ وَاقٍ لَّقَوْمٍ مَّقْضِي لَئِذَا أَتُكُم مِرْسَلَةٌ رَّبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ L có avel le tu comer ti unmbi on não وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأسات إلا أَ خن أَلابِ دنا ما كان ساءت الحسن فتحت عفا وقلوا قد ما فساءا نضمنه wanqan luqoz masaba anaw wanwa wa afa khnadum ba ta'u algla وَلَوْ أَنَّ أهل الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا qonna gum bma kanu بأسونا بيا أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ أهلها أن لو نشاء أصبناهم ولو طبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون عليك من أنبائها ولقد جاء No <laughs> كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين جَندِنَا أَكْثَرُهُمْ مِنَّا دِينًا وَإِنَّ جَندَنَا أَكْثَرُهُمْ لَفَاسِقِينَ ثمُ م بث نن بدي موس في آنتنا إ في العونَ أنظر كيف كان عاقبة الأرض حقيق على أن لا على الله إلا الحق قد جئتكم بذينة من ربكم a o sul maiabonis sura كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين وَبَنُوهُ مِنَ الْوَبِ نُ وَنَذَا يَدَ غُفَاء ألم صاح يريد يريد ان يخرجكم Oh or... قال نعم وإنكم لمن المقربين قال نلقوا فلم وتلقف ما يأفقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه هنالك وانقلوا صاغرين <تصفيق> Awa! <laughs> إن هذا لمكر مكرته في المدينة تعلمون لأقطعن أيد ق أَجلَكُ منِ خلَ في صُ منا أُ صَب แล้ว u có te na ay đi cũng mua ao dù đã Oh! رَبَّنَا أَرِنَا الصَّبْرَ عَلَيْنَا فَصَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا الصَّبْرَ وَتَوَفَّنَا صلى الله عليه وعليكم